اي جوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم او اثاره من علم ان كنتم صادقين ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له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 وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فَآمَنَ واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفرون الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ سَائِمَا مَنْ وَرَحْمَةٌ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانَ الْعَرَبِيِّ لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خالدین فيها، جزاء بما كانوا يعملون، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا.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 قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت وأن أعمل صالحة ترضى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 وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوَعَدُونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّلْ لَكُمَا أَتَعِذَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم دخلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين، ولكل درجة مما عملوا، ولكل درجة مما عملوا أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها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 وذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم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 فَلَمَّا وَأَوْهُ عارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ما إمكناكم فيه وجعلنا لهم سماع وجعلنا لهم سمع وابصار وأفئدة فما أغن عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم من شيء إذ كانوا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 فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إلَى قَوْمِهِمُ الْذِّرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّ سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا مصدق لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوم لا أجيب داعي الله يا قوم لا أجيب داعي الله وآمن به يغفر لكم من ذنوبكم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 أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيب خلقه نبي قادر بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير.